يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن, أعيدي وله اللحن يا زهور أسمع ميدي اسمعي لي لي نشيدي وملئي قلبي سرورا ولهن لحن اعيدي يا زهور الروض ميدي اسمعي لي لي نشيدي قلبي سرورا ولهن لحن اعيدي وله اللحن هنا الحب تبدا وابتدا انس وجودي هنا قلب بقلب منتش نشوى الورود هنا الحب تبدا وابتدا هنا قلب بقلب منتش نشوى الورود خافقا بالحب نبضا وباحساس فريد <تصفيق> وابلأ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يزهور الرضميدي أسمعي ليلي نشيدي وابلأ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي فبه روح ستحيا وسنى يعانو المحيا فبه روح فبه الروح ستحيى والسنا يعلم محيا وبه العيش سيحيى والمناتزه بدنيا يزور الروضيمي أسمعي ليلي نشيدي قم لأي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا سهر الرضميدي أسمعي ليلي نشيدي قم لأي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب آحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم مسايا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا ربي فاجمعهم بوهد بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا بعد أن كان فرادا <تصفيق> يا زهور الروض ميدي لي لي نشيدي وملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي <تصفيق> يا زهور الروض لي لي نشيدي وملئي قلبي وله اللحن أعيدي. وله اللحن أعيدي.